أو أصل صيغة صيغة افعل اعبدوا وقد يأتي الأمر بصيغ أخرى مثل صيغة لتفعل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر ومنه قوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق ومن صيغه أيضا الأمر الصريح بالأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا خبر الظاهر، لكنه في حقيقته أمر وطلب وكذلك اسم فعل الأمر وكذلك صيغة عليك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ومنه قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت والقسم الثاني من الإنشاء النهي والمراد بالنهي طلب الترك طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ومن أمثلته قوله سبحانه لا يغتب بعضكم بعضا هذا نهي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم والنوع الثالث الإباحة ومن أمثلته قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا هنا بالتخيير والتسوية وهناك أقسام أخرى للانشاء لم يذكرها المؤلف مثل النداء كقوله يا أيها الناس ومثل التعجب كما هو على أحد القولين لتفسير قوله تعالى فما أصبرهم على النار ومثل التمني والترجي والاستفهام والاستفهام في الأصل أنه إيشاء لفظا ومعنى ولكنه إذا كان استفهاما إنكاريا فإن حقيقته الخبر مثل قول سبحانه فهل تعلم له سمية ظاهره الاستفهام والمراد به النفي أنه ليس له سبحانه مماثل ثم قال في تعريف الخبر الخبر يدخله التصديق والتكذيب وزاد بعضهم لذاته لإخراج أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما لا يدخلهما التكذيب لكن ليس لذات الخبر وإنما لأمر خارج وهو كونه من عند الله سبحانه وتعالى وبعضهم يقول الخبر محتمل الصدق أو الكذب بذاته ثم بين المؤلف انواع الاخبار الاول تقسيم للخبر باعتبار الاثبات والنفي باعتبار نوع النسبة وهنا تقسيم للخبر باعتبار المخبر عنه المخبر عنه ينقسم الى قسمين اخبار عن الخالق سبحانه وتعالى سواء كان اخبارا عن أفعاله أو عن صفاته أو عن أسمائه قال فالاخبار عن الخالق هو التوحيد بانواعه الثلاثه توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وما يتضمنه ذلك التوحيد من اسماء الله وصفاته والنوع الثاني من الأخبار الإخبار عن المخلوق المخلوقات وهذه قال المؤلف بأنها هي القصص وان الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قد قص علينا قصص كثير من الانبياء وهذا الاخبار عن المخلوق على نوعين النوع الأول اخبار عن امور قد حصلت ووقعت مثل قصص الانبياء السابقين وما حصل للمكذبين وقصص خلق السماوات والأرض هذا إخبار عن ماضي والنوع الثاني إخبار عن أمر آت مستقبل مثل الإخبار عن الجنة والنار ما فيهما من النعيم المقيم والثواب العظيم وكذلك ما في النار من العقوبة الأليمة نعم. طرق التفسير أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد وسط في موضع آخر فإن لم تجده في السنة فإنها شالحة للقرآن ومربحة له فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لسيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس وإذا لم تجد فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبيت وعطاء والحسن ونسوق وسعيد بن مسيد وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين وكالشافعي وأحمد وإسحاء وأبي عبيب وأمتاله من أتباع تابع التابعين قال الشيخ وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بأينه ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ويحرم بمجرد الرأي وقال ابن عباس التفسير على اربعه اوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله ذكر المؤلف في هذا الفصل اولا طرق التفسير والمراد بطرق التفسير يعني الأوجه التي يمكن أن يفسر بها القرآن والأدلة التي يمكن أن يفهم القرآن من خلالها ومن المعلوم أن المفسرين لهم منهجان معروفان في التفسير الأول تفسير القرآن بالمأسوف وهذا هو الذي عليه علماء الأمة وسلفها وهو الذي ذكره المؤلف هنا والثاني تفسير القرآن بالراي وقد بين المؤلف أن هذه الطريقة طريقة غير مرضية قال المؤلف أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن لهذا إشارة اختيار منهج التفسير بالماثور فاصح طرق القرآن يعني أن الطريقة الصحيحة هي تفسير القرآن من طريق السبل والطرق الآثية اول هذه الطرق أن يفسر القرآن بالقران فان الله عز وجل قد وصف الكتاب بقوله ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء فهذا القران تبيان لكل شيء ومن ذلك تبيانه للقران ذاته ومن امثله تفسير القرآن بالقرآن ما ذكره العلماء في قوله سبحانه قالوا ادعو ربك ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففسر البقرة الوارثة في أول هذه الآيات بهذا التفصيل بكونها غير فارغ ولا بكرة، وأنها عوان بين ذلك. ومثال آخر أوضح من هذا قوله تعالى قوله سبحانه إنما حرم عليكم الميتة والدم. فالدم كلمة عامة تشمل جميع أنواع الدم ويدخل في ذلك الدماء التي في العروق والدماء المسفوح ثم جاءت آية سورة النحل قال فيها سبحانه أو دما مسفوحة فهذه الآية فسرت الآية الأولى وبينت أن المراد بالآية الأولى الدم المسفوح دون الدم الذي في العروق. قال المؤلف: فما أجمل في مكان يعني أن الألفاظ التي لم يوضح معناها في مكان من القرآن في إحدى سور القرآن فإنه قد يفسر في موضع آخر وما في مكان فقد بسط في موضع آخر ويظهر هذا في قصص الأنبياء عليه السلام مثل قصة موسى تجده في موطن يجمل ويفسره في موطن آخر ويختصر هذه القصة في مكان ويبسطها في مكان آخر والنوع الثاني او الطريق الثاني من طرق التفسير السنه فإن السنه مفسره للقران كما قال سبحانه وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولا شك أن السنه النبوية دليل من ادله الشريعه قال تعالى من يطي الرسول فقد اطاع الله وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال فإنها يعني فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة له وقول المؤلف هنا فإن لم تجده يعني إن لم تجد تفسير القرآن في القرآن ففسر القرآن بواسطة السنة وهذه المسألة موطن خلاف بين الاصوليين وهي مسألة هل المجتهد ينظر اولا إلى الكتاب ولا يرتفت إلى السنة إذا وجد شيئا في الكتاب أو هو يجمع أدلة المسألة كتاباً وسنة فلا يغفل أدلة السنة ولو كان في المسألة أدلة من الكتاب في هذه المسألة قولان للعلماء القول الأول لأن من وجد دليلاً من الكتاب اكتصر به ولم يحتج معه إلى أدلة السنة والقول الثاني بأن المجتهد ينظر إلى أدلة الكتاب وإلى أدلة السنة لأن السنة تفسر القرآن وتخصصه وتقيده وحينئذ فيمكن أن تكون الآية عامة ثم تأتي السنة فتفسرها وتوضحها وتبين أن العموم فيها ليس مرادا وأن هذا العموم مخصوص وهذا القول أرجع لقيام الأدلة على أن السنة تخصص الكتاب وتقيده قوله فإنها يعني فإن السنة الشارحه للقرآن لذلك تجدون كثيرا من ألفاظ القرآن لا نعرف معناها إلا من خلال السنة قال تعالى وعاتوا حقه يوم حصاده من المراد بالحق؟ ليس معروفا حتى تأتي السنة فتوضحه وقال سبحانه أقيم الصلاة ما هي طريقة الصلاة وكم عدد ركعاتها وما هو الواجب فيها لم يبين الكتاب فجاءت السنه فبينته والسنه قد تبين المجمل مثل الايات السابقه من الكتاب والسنه كذلك قد تاتي بتخصيص الكتاب كما في قوله سبحانه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ثم جاءت السنه ببيان أن المقطوع يد واحد وليس جميع الأيدي مع أن ظاهر قوله أيديهما يشمل جميع الأيدي وجاءت السنة ببيان أن القطع يكون من الكوع لا من المرقب ولا من الكتف وجاءت السنة ببيان أن بعض السارقين لا يقطعون كالسارق من غير الحرف وسارق ما دون النصاب ونحو ذلك وكذلك السنه تأتي بتقييد المطلق الكتاب قال تعالى في بيان سفارة القتل فتحرير رقبة ثم جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة دل ذلك على أن الرقبة المعتقى في سفارة القتل مقيده بكونها مؤمنة الطريق الثالث أقوال الصحابة قال المؤلف فإن لم تجده يعني إن لم تجد تفسير القرآن في الكتاب ولا في السنة فارجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك يعني فإن الصحابة أعلموا بذلك يعني بتفسير القرآن لما شاهدوه إنهم قد شاهدوا سبب نزول الآيات وشاهدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من زنزورها وعرفوا القرائن التي اتفت بالخطاب والاحوال التي كانت موجودة في ذلك الزمان وقوله فإنهم إن تعليذية فهذا هو الدليل على كون الصحابة يعتمد قولهم في التفسير أنهم أدرى بتفسير القرآن لكونهم قد شاهدوا التنزيل ولما لهم ولما لهؤلاء الصحابة من الفهم التام والعلم الصحيح ولا شك أن الصحابة رضوان عن الله عليهم بذلوا من أنفسهم في تعلم العلم وفي تعليمهم وكون أقوال الصحابه يعتمد عليها قد يراد به ثلاثه اشياء الاول اتفاقهم فاذا اتفق الصحابه على قول فان اجماعهم حجه شرعيه بلا شك إذا اتفقوا على تفسير القران وتفسير ايه بشيء فان قولهم حجه وقد يستدل وقد يمثل له بما ورد عن الامام احمد أن الصحابه اجمعوا على ان قوله تعالى وإذا قرئ وإذا القرآن فاستمعوا له أنها نزلت في الصلاة والنوع الثاني من أنواع أقوال الصحابة في تفسير القرآن أقوالهم عند اختلافهم اختلافا متضادا فحينئذ لا يكون قول بعضهم حجه دون قول البعض الآخر وذلك لتساويهم وتماثلهم والنوع الثالث قول بعضهم ممن لا يعلم له مخالف من الصحابة فإذا قال البعض تفسيرا للقرآن ولم نعلم لغيرهم قولا في هذه المسألة فهذا ينقسم إلى قسمين أن ينتشر هذا القول ويشتهر في الأمة ولا يوجد له مخالف، فهذا إجماع سقطي يرى جماهير أهل العلم أنه حجة ويعمل به ويفسر القرآن به. والنوع الثاني قول بعضهم في تفسير القرآن الذي لم ينتشر في الأمة. فحينئذ هل هذا القسم طريق صحيح لتفسير القرآن او لا فيه قولان لأهل العلم فعرفنا من خلال ما سبق ان محل الخلاف اشترط فيه شروط الشرط الاول ان يكون قولا لبعضهم دون جميعهم الشرط الثاني الا يوجد اختلاف بين الصحابة فيه والشرط الثالث ألا ينتشر قول هؤلاء الصحابة فإذا كان كذلك فليعلم بأن بعض من قال إن قول الصحابة ليس بفجة وافق الجمهور في كون تفسير الصحابي دليلا شرعيا يفسر به القرآن فبعض القائلين بأن قول الصحابي ليس بحجة قالوا لكن تفسيره مفهول وذلك لأن الصحابة عدول ثقات والعدل الثقة لا يتكلم في القرآن ولا يفسر كلام الله إلا بما يعلم أن الرسول قد قاله فيكون تفسير الصحابة في مثابة المرفوع فقما وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث على التمسك بهدي الصحابة رضوان الله عليهم قال تعالى اتبع سبيل من اناب إلي ولا شك أن الصحابة من أقاضل ومن أناب إلى الله عز وجل وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فأثنى على من اتبع الصحابة بإحسان قال المؤلف لا سيما كبرائهم. يعني ان من اولى من يتبع من الصحابه خبراء الصحابه كالخلفاء الراشدين لانه قد ورد في عدد من النصوص الأمر بالسير على منهاجهم قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وما السنن في الحديث العربار عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد وإن كان المأثور عن الخلفاء الراشدين في تفسير القرآن قليل ولم يرد عنهم تفسير كثير للقرآن واكثر من قوي عنه في تفسير القرآن من الخلفاء الراشدين وامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكما تقدم ان جهل الانسان بتفسير ايه من القران لا يدل على نقصان مكانته أو عدم علو منزلته فهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس بيه علم يريد بذلك أنه لا يعرف المراد بالأب قالوا له هذه الفاتحة قد علمناها فما هو الأب فلم ينقص هذا المقدار الصحابي الجليل من المؤمنين ببطر الصديق رضي الله عنه وكون الإنسان يخطئ في مسألة أو في مسألتين أو يجهل مسألة أو مسألتين لا من مكانته فلا زال الأئمة يسمع عنهم قول لا أعلم وقد قيل من أخطأ لا أعلم أصيبت مقاتله ووقوع الخطأ أيضا ووقوع الخطأ القليل أيضا من الامام الذي له كلام كثير صحيح لا يجعلنا ننتقص من مكانته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض ومع ذلك لم ينقص هذا من مكانه ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال والائمه المهديين الخلفاء الراشدون الخلفاء المراد بها من خلف الرسول في امامه الامه قال والائمه يعني من يقتدى به الإمام هو من يقتدى به المهديين يعني الذي وفقهم الله الهدايه كابن مسعود فإن ابن مسعود كان بالعراق وكان يقرا العلم ويفسر القران فاخذ عنه الشيء الكثير من تفسير القران ولذلك ورد عنه رضي الله عنه انه قال اني لاعلم كل ايه من كتاب الله أين نزلت وفي من نزلت قال وابن عباس فابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يعلمه الله التأويل وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد بذل من نفسه في صغره فكان يهين نفسه في طلب العلم وكان يذهب واحد من علماء الصحابه في وقت القائله فينام عند بابه ينتظر خروجه ليسأله, ليساله شيئا من مشاعر الشرع وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتمد على ابن عباس في مسائل العلم وورد أن بعض الصحابة وبعض الضار الصحابة كان يتعلم ابن عباس كان عبد الرحمن بن عوف يتعلم ابن عباس ونظرا لما لدى ابن عباس من العلم عصير له أدخله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه للحديث في مسائل العلم مع علماء الصحابة وانتم دارفون ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فان الصحابه سالهم عمر عن تفسير هذه السوره فاجابوا بإجابات معتمدة على ظاهر هذه السورة ثم سأل ابن عباس فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه فقال عمر والله لا أعلم من هذه الآية إلا كما قلت ورد عنه الرجوع إلى ابن عباس في عدد من المسائل في تفسير القرآن وكذلك بعد عمر كان الناس يرجعون إلى ابن عباس في تفسير القرآن ومن هنا نعلم أن قول بعضهم ان السن له اعتبار فيه وجهان احدهما صحيح والاخر خاطئ فان بعض الناس وان لم يبلغ من السن شاوا كبيرا لكنه بذل من نفسه في تعلم العلم وبذل الاسلام في تحصيله فحصله فهذا يرجع اليه لوجود مناقبكم عنده وهو معرفة علوم الشريعه وحينئذ ما ورد عن سلف الأمة في عدم اتباع الأصاغر ردوه الأصاغر في العلم ليس الأصاغر في السن قال المؤلف وإذا لم تجده هذه هي الطريقة الرابعة حسب تقسيم المؤلف والطريقة الخامسة حسب تقسيمنا إن المؤلف قال أولا الكتاب وثانيا السنة وثالثا أقوال الصحابة ورابعا هنا أقوال التابعين وجعلناها نحن خمسة اقسام قسم الأول الكتاب والثاني السنة والثالث الإجماع والرابع أقوال الصحابة قال وإذا لم تجده يعني إذا لم تجد تفسير القرآن فالطرق السابقة فقد رجع كثير من الائمه في ذلك يعني في تفسير القرآن إلى أقوال التابعين وذلك لأن التابعين قد تلقوا العلم عن الصحابة فأقوالهم مغنة لكونها ماخوذه عمن سبقهم وثانيا أن التابعين في القرون المفضلة التي شهدت النصوص بخيريتهم وقد ورد في الحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا أحد الأقوال في المسألة هو أن التابعين يرجعوا إلى أقوالهم لتفسير القرآن والقول الثاني بأن التابعين لا يرجع إلى أقوالهم وهو قول جمهور اهل العلم وهو ظاهر اختيار المؤنث لأنه لما قال فقد رجع كثير من العلم في ذلك إلى أقوال التابعين كأنه يحكي قول غيبه مما يدل على أنه يحتار خلاف هذا القول والظاهر أن قول التابعي يستدل له ولا يستدل به قال المؤلف كمجاهد مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس وقد ذكر بأنه عرض المسحف على ابن عباس عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وكان يوقفه عند كل آية يسأله عن معانيها، فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. قال: وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير مات ولم يبلغ سن الأربعين، وقد كانت الأمة ترجع إليه. أنتم تعرفون حادثته؟ فرجم عبد الاشعث او شاركهم فقتله الحجاج وقد ورد عن سلف الامه بيان مكانه سعيد بن جبيل في تفسير القران سعيد بن جبيل من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال وعكرمه عكرمة مولى بن عباس وقد ألزمه ابن عباس المكتأ بين يديه لتعلم العلم قالوا وعطاء ظاهر هذه العبارة أنه عطاء بن أبي رباح، وقد حكي عن عطاء من بصله وسواد لونه وغزاره علمه وكان مختصا بالمناسك وكان ينادى بالمناسك لا يفتي بالمناسك الا عطاء ابن ابي رباح وعطاء ايضا من تلاميذ ابن عباس فهؤلاء السابقون كلهم من تلاميذ ابن عباس أخذوا العلم عنه قال المؤلف والحسن الحسن البصري متوفى سنة مئة وعشرة كان علماء الأمة في العراق ومسروق وسعيد بن مسيب وهؤلاء من علماء الامه الذين يرجع اليهم في التفسير على احد القولين في هذه المساله وهذه الطبقه كلها من طبقه التابعين قال المؤلف وكمالك اتى بحرف الكاف لاجل بيان ان من بعد الكاف طبقه اخرى مغايره في الطبقه السابقه الطبقة السابقة في التابعين وهذه الطبقة هم تابعون في التابعين والإمام مالك امام داعو الهجرة عالم المدينة والثوري سفيان بن سعيد والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو محمدين محمد ابن زيد وحماد بن سلمة وابو حنيفه الامام المعروف هؤلاء يرجع اليهم التفسير وغيرهم من التابعي التابعين وقد ورد في النص الثناء على القرون الثلاثه المفضله وهؤلاء منهم وقد نقلوا العلم عن التابعين قال المؤلف وكالشافعي انتقل من طبقه الى طبقه الطبقه السابقه تابع التابعين وهؤلاء اتباع تابع التابعين كالشافعي واحمد وهما امام المذهبين معوفين في الحكم وإسحاق ابن راهويه ومن ائمه اهل السنه وابي ضيق كذلك وامثالهم من اكباع تابع التابعين قال الشيخ الشيخ الاسلام بن تيميه وقد يقع في عباراتهم يعني في تفسيرهم للقرآن تباين في الالفاظ فيقع في تفسير هذه الطبقات من الصحابه والتابعين اختلاف وهذا الاختلاف ليس اختلافا حقيقيا وانما هو اختلاف وتباين في النقل دون المعنى من امثله ذلك تفسير الشيء بامثله فياتي فيفسر. احدهم الحنطه لانها القمح ويفسر الاخر الحنطه لانها الحب الذي ياتي منه الدقيق وهكذا هذه هذا الاختلاف اختلاف في الترادف من أسماء المترادفه لهذا اللفظ المفسر ومن امثلته ان يفسر احدهم السيف باسم من اسمائه كالهنديه او يفسر الأسد يفسر أحدهم الأسد بأنه الليل يفسره الآخر بأنه الهزبر فكلاهما تفسير صحيح ولا تضاد بين النظرين فهذا النوع الأول من أنواع الاختلاف بين الصحابة في التفسير الاختلاف باراد الفاظ مترادفه الاختلاف بسبب ترادف الالفاظ والنوع الثاني اختلاف بسبب الاختلاف في التمثيل فاحدهم ياتي بمثال والاخر ياتي بمثال اخر كان يقول أحدهم الدقيق هو الذي يصنع منه الخبز ويقول الآخر الدقيق هو الذي يطحن من القمح فهنا اختلاف في التمثيل وليس اختلافا في التفسير فكل منهم فسر القمح بلازم لانه يلزم من الدقيق ان يصنع منه بعض المؤولات وهذا الدقيق ناتج عن القمح والنوع الثالث اختلاف بين الصحابه في تفسير القران بسبب ذكر بعض الأجزاء والأفراد ومثال ذلك تفسيرهم بقوله تعالى الصراط المستقيم فإن بعض الصحابة قال الصراط المستقيم هو الإسلام وبعضهم قال هو فعل الطاعات وبعضهم قال هو العلم وبعضهم قال هو القران فكل منهم قال بجزء جزء من تفسير هذا اللفظ ولا تناقض بينه قال وقد يقع يعني يوجد في عباراتهم يعني في تفسيرهم للقران تفسير الصحابة والتابعين للقرآن تباين في الألفاظ يحسبها يعني يظنها من لا علم عنده اختلافة حقيقي وليس كذلك يعني وليس الأمر كذلك فلا يوجد هناك اختلاف حقيقي وإنما هو اختلاف في اللفظ دون الحقيقة فإن منهم يعني إن من الصحابة من يفسر اللفظ من القرآن بلازمه كما قلنا في صناعة الخبز من الدقيق أو نظيره لما يماثله ومنهم من ينص على الشيء بعينه الذي يفسر الشيء بنظير بلازمه كالذي يقول الذي القمع هو الذي يصنع منه الفمص أو يطحن منه الدقيق أو نغير فان يقول القمع نبات مماثل للشعير ومنهم من ينص على الشيء بعينه فيقول القمع هو الكنطه ولذلك فالخلاف بين الصحابة في تفسير القرآن قليل وقوله هنا النظير الأصل في النظير هو المقابل للشيء، لذلك يقال كلان يتناظر مع خلان وبينهم مناظر أن يقابله والغالب في إطلاق النظير على المضاد للشيء الذي يكون بينه وبين نظيره نوع كسابق بحيازة شيء ما. وحينئذ فالأصل في كلمة النظير أنها تقع على الأشياء المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. قال المؤلف ويرجع إلى لغة القرآن يعني أننا عند تفسير القرآن نرجع إلى لغة القرآن فإذا وجدنا لفظا في القرآن وردنا أن نفهمه رجعنا إلى هذا اللفظ في المواطن الأخرى التي ذكر فيها هذا اللفظ ففهمنا معنى هذا اللفظ من سياقه ومدلوله فجاءتنا لفظه الصراط المستقيم في مواطن عديدة في القرآن عندما لم نعرف معناها في المواطن الأول ذهبنا نبحث عن المواطن الأخرى التي ذكر فيها هذا اللحظ فنظرنا في سياق اللفظ والقرائن المحتفه به فعرفنا معانيه في تلك المواطن ففسرنا المواطن الأول بها وقد ألف العلماء مؤلفات في الوجوه والنظائر مما يعين الإنسان على فهم لغة القرآن كما أنه وجد في العصر الحاضر المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن وهو يعين الإنسان على معرفة لغة القرآن قال المؤلف أو السنة يعني أن المفسر يرجع في فهم معاني القرآن إلى لغة السنة إذا وجدنا لفظا مستخدما في الكتاب واردنا معرفة معانيه ذهبنا نبحث عن هذا اللفظ في الأحاديث النبوية فعرفنا دلالته من خلال سياقه وما يحتف به من القرائن قال أو لغة العرب إن يرجع في تفسير القرآن إلى لغة العرب وذلك لأن القرآن نزل بلغتهم إن جعلناه قرانا عربيا لقوم يعلمون بلسان عربي مبين إذا أردنا أن نعرف معاني القرآن فلا بد أن نعرف معاني كلام العرب. قال المؤلف ومن تكلم يعني أن المكلف والشخص الذي يتكلم في تفسير القرآن بما يعني بالألphات وبالتفسير الذي يعلمه من ذلك. يعني من الطرق السابقة الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة ولغة العرب لغة وطريق الأخير وشرعا وهو الطرق السابقة فإنه حينئذ لا حرج عليه وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه ليس عندنا شيء نختص به دون الناس إلا ما في هذه الصحيفة وفيها العقل وأسنان الإبل وإلا فهما يؤتاه رجل في القرآن وقد أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن ولا يكون ذلك إلا بالبحث في تفسيره وبتفسيره من خلال هذه الطرق السابقة فهذه طرق سائغه لا حرج على الإنسان عند تفسيره القرآن بها ثم ذكر المؤلف طريق لا يصح تفسير القرآن به فقال ويحرم يعني يحرم تفسير القرآن بمجرد الرأي فمن فسر القرآن بالرأي المجرد فإنه آثم وقوله بمجرد الرأي يعني الرأي الذي لا يستند إلى كتاب أو سنة أو لغة أو أقوال صحابة فإن كان الرأي مستندا إلى واحد من هؤلاء فلا حرج على المرء فيه وقد تواترت النصوص الشرعية بتحريم القول على الله بلا علم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال سبحانه ولا تكفوا ما ليس لك به علم قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه الوجه الأول وجه تعرفه العرب من كلامها وهذا هو الألفاظ اللغوية التي تفسر بمقتضاء اللغة كتفسير الحروف المجردة وتفسير الكلمات التي تستعملها التي يستعملها أهل العربية كقوله جبل سماء أرض قمر شمس هذه يعرفها الناس من خلال معرفة لغة العرب والنوع الثاني تفسير يعني للقرآن لا يعذر أحد بجهالته والمراد به ما يلزم العبد على جهة الوجوب والحبب لأنه يجب عليه أن يتعلمه ولا يعذر أحد بجهالته. فقولها أقيم الصلاة لابد أن تكون عالما بكيفية الصلاة ولا تعذر بعدم علمك النوع الثالث وتفسير يعلمه العلماء يعني دون عامة الأمة. هو المذكور في قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أمثلة ذلك استخراج الأحكام من الأدلة. فإن أخذ الحكم من الدليل الشرعي لا بد أن يكون مبنيا على القواعد الأصولية. فمن لم يعرف القواعد الأصولية لم يحق له أن يفسر. أن يستخرج الأحكام الشرعية من القرآن والقواعد الأصولية مما يختص العلماء بمعرفتها ويختص العلماء بالقدرة على تطبيقها على القواع على النصوص الشرعية ومما يعلمه العلماء أيضا بيان المجملات في القرآن. وتخصيص العموم وتقييد المطلق النوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله وهو ما استاثر الله بعلمه ومن أمثلته كيفية الصفات استاثر الله بعلمها ومن أمثلته أيضا تفاصيل ما في الجنه والنار لذلك ورد في الحديث فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد يكون هناك اشياء متعلقه بما في القران لكنها لم توضح ولم تبين وعدم إيضاحها وعدم بيانها هو لعدم انتفاعنا بإيضاحها وتوضيحها وتفصيلها ومن أمثلة ذلك لون كلب أصحاب الكهف ما هو لون شلونه ها لا نعلم لماذا لم يخبرنا الله به لأنه لا فائدة لنا فيه طيب قال رحمه الله تعالى التفاسير أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحين وتفسير, وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد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 وأعظمهم جدالا المعتزله وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف ووفقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين وإنما يعني ضائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطله فإن ذلك يدخل في الخطا في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا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 فبين مناهج الناس في التفسير فالمنهج الأول في التفسير منهج صائب مصيب وهو تفسير أئمة السلف الذين يفسرون القرآن بواسطة الطرق السابقة قال احسن التفاسير يعني في منهجها وطريقتها واعتمادها على النصوص الشرعية كتاباً وسنة ومثل لها بتفسير عبد الرزاق الصنعاني وتفسير وكيع بن الجراح وتفسير عبد بن حميد وتفسير دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني الحافظ وتفسير الإمام أحمد وتفسير إسحاق بن راهوية وتفسير بقي بن مخلد القرطبي وتفسير ابن المنذر الشافعي وتفسير سفيان بن عيينة وتفسير سنيد حسين بن داود الإمام المشهور وأغلب هذه التفاسير إما أنه اقتصر على تفسير آيات خاصة لا يوجد فيها تفسير لجميع الآيات ثم ذكر المؤلف العلماء الذين عنوا بتفسير القرآن بحيث لم يغفلوا منه ايه فقال وتفسير ابن جريد محمد بن جريد الطبري وتفسير ابن جريد موجود اليوم وهو بين أيدينا وقد استوعب تفسير القرآن وذكر فيه تفسيره بالمأثور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكذلك تفسير ابن أبي حاتم لان هذا قد وجد منه أجزاء طبعت وحاول المحقق تكميل المفقود منه من خلال كتاب الدر المثور التفسير بالمثور للسيوطي ولكنه حصلت مفارقة وممائزة بين الاثنين فأحدهما بالإسناد والآخر بدون إسناد ثم ذكر المؤلف عددا من أهل العلم الذين اشتهروا بالتفسير ومنهم الأشج وبن ماجة والبغوي مردوية والبغوي وبن كذير وهذه الصنف الأول من أصناف المفسرين من سار على الطرق السابقة في تفسير القرآن بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وبلغة العرب. ثم ذكر المؤلف الطريق الثاني من أو النوع الثاني من أنواع التفاسير. وهم الذين يكون عندهم عقائد مقررة، فيحاولون تنزيل القرآن عليها. تعصبا لآرائهم. وهذا من أعظم الفوارق بين أهل السنة وغيرهم أهل السنة عندهم الكتاب والسنة مقدم على كل شيء حتى على راي أصحابهم وأهل البدع تعصبوا لأصحابهم فتركوا الكتاب والسنة ونبذوهما قال المؤلف وحدث طوائف من أهل البدع يعني أن هؤلاء من أهل البدع حدثوا فليسوا من سلف الأمة وليسوا من القرون المفضلة وطوائف جمع طائفة وهي الفرقة من الناس تأولوا كلام الله على آرائهم ما معنى كلمة تأولوا فسروا. يحتمل أن هذا هو المراد ويحتمل أن المراد صرفوا ظاهر ألفاظ القرآن على وفق أهوائهم كما تقدم معنا في كلمة التأوين ومعناها سابقة وأنها على ثلاثة معاني تاولوا فسروا أو صرفوا ظاهر كلام الله من أجل أعرائهم على آرائهم، يعني على مذاهبهم التي ينتهجونها ويرونها. فحينئذ هذا القسم الثاني أخطأوا في شيئين. أخطأ في المدلول أو الرأي الذي يرونه، وأخطأوا في الدليل لأنهم فسروه بغير المراد. منهم الطائفة الأولى أصابت في الدليل وفي المدلول والطائفة الثانية هذه أخطأت في الدليل والمدلول قال تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم مع أن هذه الآيات لا تدل على مذاهبهم وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم فيقولون ظاهر القرآن ليس مرادا لماذا؟ لأنه خالف مذهبهم ومن أمثلته قول المعتزلة بنفي رؤية الله سبحانه وتعالى يقولون إن الله لا يراه في الآخرة سدل على ذلك بقوله تعالى إنك لن تراني قوله لن تراني وهذه الآية لا تدل على نفي الرؤية وإنما تدل على عدم القدرة على الرؤية في الدنيا وقول المعتزله بأن لن تفيد التأبيد هذا قول خاطئ مخالف لغة العرب لذلك قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلا مؤبده فقوله اردد وسواه فاعضدا وتاره يأتيهم النص فيقولون ظاهره غير مراد فلما جاء قوله تعالى للذين احسنوا الحسن وزيادة فسروا الزيادة بخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إلى رب العالمين ومثله أيضا صفة الكلام لما قيل لهم قوله تعالى لا يكلمهم الله في بعض أصناف الكفار والمنافقين دل ذلك على أنه يكلم أهل الإيمان ففسروا هذا اللفظ بخلاف ظاهره لما جاء قوله تعالى وجاء ربك قالوا لا هذا المراد به وجاء أمر ربك لأنه قد تقرر في أذهانهم نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل قال وتارة يتأولون يعني أن أهل البدع مرة يحرفون آيات الله ويتعسفون في جعلها تدل على مذهبهم وهي لا تدل عليه ومرة يجدون نصوص الكتاب والسنة تخالف مذهبهم فحينئذ يتأولون ما في القرآن والسنة ويصرفونه عن ظاهره فقول هنا يتأولون ما يخالف مذهبهم ما معناه ايش معنى كلمة يتأولون لا خطأ. يفسرون خطأ يصرفون اللفظ عن ظاهره فتأولوا الأولى تحتمل المعنيين ولا تحتمل المعنى الثالث اللي هو حقيقة الشيء وتأول الثانية هنا لا يمكن أن يراد بها إلا صرف اللفظ عن ظاهره ومثل المؤلف هؤلاء الذين فسروا القرآن بالخطأ في الدليل والمدلول قال كالخوارج الخوارج هم الذين يرون الخروج على لعمة ويرون التكفير بالكبائل والذنوب والرافضة هم الذين يرفضون الشيخين الخير والجهمية هم الذين ينفون الصفات. ويقولون بكون العبد مجبور على أعماله والمعتزلة وهم الذين لهم الأصول الخمسة تقدمت معنا والقدرية وهم الذين ينفون القدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه والمرجية وهم الذين يخرجون الأعمال من الإمام المسمى الإيمان وغيرهم من الطوائف الفاسده الطوائف الضاله وهم يتفاوتون في هذا الامر فمنهم من يكون تحريف القران وتاويله عندهم كثير ومنهم من يكون ذلك عنده قليل فمثلا الباطنية عندهم من التحريف للقرآن أعظم من الطوائف الأخرى لأنهم حتى حتى الصلاة والصيام والحج والجنة والنار يتأولونها ويخرجونها عن دلالاتها. قال الشيخ مراد الشيخ الإسلام بن تيمية. وأعظمهم جدالا المعتزلة وهم يجادلون عندهم من فنون الجدل ما ليس عند غيرهم ويزعمون أنهم أهل العقل وفي الحقيقة ان أهل العقل هم أهل السنة والجماعة هم أهل السمع وأهل العقل والسمع والعقل متوافقان متعاضدان ولا يتعارضان قال وقد صنفوا يعني أصحاب الصنف الثاني الذين أخطأوا في الدليل والمدلول تفاسير على أصولهم يعني على وفق مذاهبهم التي يرونها مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف يعني يريد تفسير الزمخشري ووافقهم متاخروا الشيعة فالفوا تفسير على وفق معتقداتهم وصرفوا القران على وفق ارائهم فالمقدم عندهم مذهب ارائهم كالمفيد وابي جعفر الطوسي اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه الخلاف الصنف الأول إنهم عندهم المقدم هو النصوص والأدلة والآراء تنتج عن النصوص والأدلة عن الكتاب والسنة وهؤلاء عندهم المقدم آراءهم ومعتقداتهم والكتاب والسنة يحملان على آرائهم ومعتقداتهم قال ومنهم يعني من أهل هذا الصنف حسن العبارة يعني أنه يتكلم بكلام فصيح وبكلام يروق للناس لكنه يدس البدع في كلامه يعني يخفيها ولا يظهرها بحيث لا يتبين للإنسان ما فيها من البدع. ومن أمثلة ذلك قال كصاحب الكشاف أن الزمخشري شري يفسر القرآن ويدخل البدع بحيث لا يشعر بها الانسان حتى إنه يروج على خلق كثير ولا يعرف ما فيه من البدع ولذلك قالوا استخرجنا الاعتزال من الكشاف بالمناقيش أن ما يحفظه كل انسان ونمثل لهذا بمثال. قال تعالى: تلك الجنة التي يرثموها بما كنتم تعملون. قال بإدخالهم الجنة، وهذا أعلى أنواع النعيم. وهذا يعني دخول الجنة أعلى أنواع النعيم. ماشي ولا فيه إشكال النعيم. هذا خطأ لأنه ورد في حديث جرير أن أعظم النعم هو النظر إلى وجه الله عز وجل ولذلك قال في أوله الحمد لله الذي جعل القرآن ما أشي هذا خطأ لماذا هذا بناء على مذهبهم في كون القرآن مخلوقا طيب فإن قال قائل جعلناه قرانا عربيا قيل هنا جعلناه فعل جعل تعدى الى مفعولين وهم هناك جعل القرآن لم يتعدى الى الا الى مفعول واحد فيفرق بينهما المقصود ان مثل هذه الأشياء توجد في تفسير الكشاف ولا ينتبه اليها كثير من الناس وذكر يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن تفسير ابن عطية هو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وقد طبع الكتاب في قطر وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين. قال المحققون وإنما يعني طائفة من أهل الكلام لأن بعطية من الاشاعره فيذكر مذهب الأشاعرة بقوله قال المحققون في تفسير هذه الآية قال إنما يعني طائفة من أهل الكلام مراد الكلام المذموم وهو بناء العقائد على أصول مخالفة لأدلة الشريعة لأن كلمة, أهل ال... لان كلمة الكلام تقدم عندنا أنه قد يراد بها المعتقد مطلقا لذلك قال علم الكلام وقد يراد بها بناء المعتقد على أصول مخالفة لأصول أهل الإسلام أصول الفلاسفة اليونان أو غيرهم قال الذين قرروا أصولهم بطرق يعني هؤلاء أهل الكلام الذين ذكرهم ابن عطية بقوله قال المحققون هم من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق مخالفة لطرق الشريعة وطرق أهل السنة والجماعة من جنسي ما قررت به المعتزله يعني مذاهبهم قال وذكر يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الذين أخطأوا في الدليل هذا النوع الثالث من الأنواع الأول الأولون أصابوا في الدليل والمدلول، والثاني أصابوا أخطأوا في الدليل والمدلول، والثالث أصابوا في المدلول لكنهم أخطأوا في الدليل، فهم يأتون بمعان صحيحة صائبه ويقولون إن القرآن قد دل عليها وهو لم يدل عليها، فالمدلول صحيح لكن قولهم هذه الآية تدل على هذا المعنى ليس صحيحا وهم أخطأوا في الدليل وان كانوا قد أصابوا في المدلول وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفيه ومثل كثير من الصوفيه والوعاء والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعانا صحيحه هذا المعنى المدلول صحيح لكن القرآن لا يدل عليها فهم أخطأوا في الدليل وإن أصابه المدود ومثل له المؤلف بما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير ومن هذا النوع تفسير الإشارة الذي يذكره كثير من الصوفيه قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة يعني يقول بعض المعاني التي أوردوها باطلة لكن الغالب أن معانيهم صحيحة صائبة لكن الإشكال عندهم في جعل القرآن يدل عليها وهو لم يدل عليها وإن كان فيما ذكروه يعني في التفسير الذي ذكره هؤلاء ما هو معاني باطلة فيكون عندهم مرة خطأ في الدليل والمدلول وهو الذي سياتي وعندهم مر خطأ في الدليل دون المدلول وهو الذي سبق فإن ذلك يعني هذا القسم الأخير الذي فسروا القرآن فيه بمعاني باطلة يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا أخطأوا في الدليل لأنهم فسروا القرآن بغير المراد به وأخطأوا في المدلول بايراد معنى مخالف لمعنى القرآن حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسكا قال المؤلف وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا لماذا؟ لأنه قد خالف طرق تفسير القرآن وأتى في الشريعة بطريق جديد لم يكن واردا فيها أنتم تعلمون أن البدعه هي عبادة الله بطريقة مخترعة جديدة لم ترد في الكتاب والسنة ولا في الشريعة فالذين فسروا القرآن بطرق غير شرعية لم يفسروه بالقران القرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة ولغة العرب هم جاءوا بطريقة جديدة في الدين فيكون فعلهم في تفسير القرآن بدعه قال وإن كان بعضهم مجتهدا مغفورا له خطأه لأنه لم يعلم الأدلة التي توجب عليه أن يقول لتفسير القرآن بمقتضى الطرق السابقة فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب وهذه المسألة مسألة وهي حكم المخطئ في الأصول وهل يأثم بها أو لا يأثم الجماهير يقولون أن المخطئ في الأصول آثم لما ورد من النصوص في ذم البدعة والمبتدعين وشيخ الإسلام بن تيمية ووزن حزم وجماعته يرون انه غير آثم وينسبونه الى السلف واذا تامل الانسان في هذين القولين لم يجدهما تواردا على محل واحد فالجمهور يقولون هو آثم يعني اذا وصل اليه الدليل القطعي فخالفه والشيخ يقول هو غير آثم وذلك لأنه لم يصل إليه الدليل القطعي فهم متفقون على أن من وصل إليه الدليل القطعي فخالفه فهو آثن ومستحق للعقوبة وهم متفقون أيضا على أن من لم يصل إليه الدليل القطعي فإنه مخطئ قطع لكنه غير آثن لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال فالمقصود من هذا الفصل بيان طرق العلم يعني السبل والمسالك التي نسلكها من أجل تحصيل العلم وبيان أدلتهم ومعرفة طرق الصواب التي نتمكن من خلالها من تفسير القرآن تفسيرا يتضح لنا من خلاله مراد الله سبحانه وتعالى بكلامه في القرآن. لعلنا نقف على هذا نسال الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم مهتدين وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا ونوفق علماء الأمة لبيان أحكام هذه الشريعة وللدلالة على تفسير القرآن ومعرفة معانيه و. ان يكفي هذه كما نسأله سبحانه أن يكفي هذه الامه شر اعدائها وشر من اراد بها سوء ونساله سبحانه ان يصلح ولاه امور المسلمين ونردهم الى دينه نجعلهم متمسكين بشريعة محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه صلى الله وسلم على نبينا محمد خلاص الوقت يا شيخ متعلمت بالموضوع الشيخ يسأل عن الحاشية كيف تنقسم الشيخ أولنا بغير ليظهر لينهى للشيخ الحاشية للشيخ عندنا طبعة قديمة من المقدمة وحدها وهذه طبعة مع الحاشية يبدو أنهى للشيخ نسال الله عز وجل وياكم الخير صلى الله عليه وسلم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن مما ينبغي بالإنسان العناية العناية به والاهتمام به أن يسجل في اثناء شرح هذا الكتاب فإن بالتسجيل يتم استعمال جميع الحواس البصر وإحساس اليد والسمع في هذا العلم وبالتالي تبقى هذه المعلومات وإذا ولذا كان كلامنا في هذا الشرح مترسلا من أجل أن يتمكن من يريد الكتابة من الكتابة وأما من لم يكتب فإن الملل قد يسارع إليك ولذلك فأرغب إليكم التسجيل والكتابة من أجل أن تبقى هذه المعلومات ومن أجل أن يبقى الذهن حاضرا ومن أجل أن لا يكون الملل قد عرف طريقه إليكم نواصل ما كنا ابتدعنا به من الحديث عن مقدمة التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى سبب الاختلاف منهما مستنده النقل أو الاستدلال والمنقول إما عن المعصوم أو لا فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطئ فصحيح وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم والمعتبر في قبول الخبر اجماع أهل الحديث وله أدلة يعرف بها أنه صدق وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها وهو قليل في تفاسير السلف وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا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 من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعه بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط حتى كانوا يرون ما لا يعلمون صحته وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح ذكر المؤلف هنا في هذا الفصل أسباب الاختلاف والمراد بهذا الأمور التي نتج عنها اختلاف المفسرين في تفسير القرآن فقال منه يعني من أسباب الاختلاف ما يكون مستندا إلى النقل فيكون سبب اختلاف وف سبب اختلافهم التعارض بين أقوال الصحابة في تفسير الآية أو يكون سبب الاختلاف هو التعارض بحسب ما يظهر لنا في الأحاديث النبوية في تفسير القرآن ومن أمثلته ما ورد في تفسير آية الحجاب فقد قال ابن عباس بقول وقال ابن مسعود بقول وحينئذ وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير القرآن السبب الثاني من أسباب الاختلاف الاستدلال فيأتي مفسر فيفسر القرآن بمقتضى اللغة وبفهمه ثم يأتي مفسر آخر فيفعل ذلك الأمر فيختلف في تفسير القرآن. لما طبع الله عليه الناس من الاختلاف في طبائعهم وأفهامهم فهذان سببان من أسباب الاختلاف ثم قال المؤلف والمنقول هذا عودي إلى ذكر السبب الأول وهو الاختلاف في الاختلاف بسبب النقل قال إما عن المعصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يأتي حديثان متعارضان في ظاهر الأمر فيرجح أحد المفسرين أحد الحديثين ويرجح الآخر الحديث الآخر قال اولى يعني يكون هذا النقل عن غير المعصوم كان يكون نقلا عن الصحابة أو عن التابعين فلما اختلف الصحابة أو التابعون في تفسير القرآن اختلف المفسرون فيه ثم ذكر المؤلف قاعدة متعلقة بالاحاديث وهو أن الحديث ولو كان فيه نوع ضعف إذا جاء من طرق متعددة